الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى سياما سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام والبيت العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام عندنا البحث الذي كان خاصا بي أو الكلام على الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الأشاعرة وهذا باب الآن لانهم يروجون للاشاعره الآن أنهم من أهل السنة والجماعة هذه مصيبة أم المصائب الآن وحقا هذا الفكر ابتدى يسود بأنه لا فرق بين أهل السنة والجماعة هؤلاء متكلموا أهل السنة والجماعة كما قال النووي وغيره وهذه أم المصائب الفوارق بيننا وبينهم كما بين السماء والارض يعني حقا هم, هم نقول هم أقرب إلينا من المعتزلة ومن الخوارج نعم لكن هم مرجاء والاشاعره فيهم ما في من البدع التي ال التي, التي قد أودت بهم إلى التردي في مسائل شت شتة وعدة كما سنبين نحن تكلمنا عن الأصول الفريقة بين الأسلنا والجماعة آآ وبين آآ الأشعر واليوم نتموها إن شاء الله نتكلم عنها في الأباب الأخرى تكلمنا في باب الاعتقاد باب التوحيد توحيد الإلهية والربوبية والأسماء الصفات انتهينا إلى الأسماء الصفات والأصول الفريقة بيننا وبينهم في الأسماء الصفات وسريعا سأبين ذلك نسأل الله تعالى أن يتم لنا الخير والذي يحرص على الخير لا يمكن أن يخسره بحال من الأحوال والمرء لا يصل ولا يرتقي لما نزل العلماء إلا أن يجزو على ركبتيه كما فعل العلماء تعلمون المنازمة كما قال الإمام الشافعي ستة يصل بها المرء إلى العلم ذكر منها وطول زمان الإمام أبو حنيفة لازم حماد بن أبي سليمان أربعين سنة أربعين سنة يلازمه الإمام أبو حنيفة ثم يخش بعد ذلك علينا أبو حنيفة الإمام مالك لازم ربيع الرأي أكثر من عشرين سنة ثم لازم بعد ذلك الزهري عشرين سنة وأيضا كثير من علمانا يلازمون العلماء ملازمة وطيدة فهذا الذي يصل بالإنسان إلى المعالي لا أن يقرأ كتابا أو كتابين أو يسمع لمن يقرأ الكتب الصحفي لا يمكن أن يصل بك بحلم الأحوال الذي لم يتدرب العلم على أهل العلم لا يمكن أن يرتقي بك هو نفسه لم يرتقي أصالة هو لم يتقن المسائل وعند العواصف يذوب يذوب وتراه لا يستطيع ان يقف يتململ لأنه أصالة لم يتقن على أحد من الراسخين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يطلب العلم من الأصاغ. ليس الأصاغر ليس الأصاغر السن المقصود أصاغر العلم الذين لا يتقنونه ولا يحسنون العلم وطالب العلم الذي رزق الله التمييز سيعلم من ما هو الراسخ ومن ليس براسخ عامه أن أنا انتهيت في الكلام على أصول فريقة بين آل السنة والجماعة وبين الأشعارة والمترودية مع الأشعارة في الكلام على الأسماء والصفات وأنهم كانوا يثبتون سبع صفات أثبتوا لله سبع صفات وقد أولوا بعد ذلك حرفوا هذا الحق الذي يقال حرفوا باقي الصفات يسمون ذلك يدعون بذلك تاويلا والعلماء اتفقوا على أنهم لم يكفروا بذلك لأن لهم لهم من ذلك المساغ هناك مساغ لهم يسوغ لهم هذا التأويل في عبرة اللغة مثلا أو في غير اللغة هذه من المسوغات لهم في التويل وإن كنا نقول بأنهم ليسوا على حق في هذا الباب ولم يسلموا كما سلم الصحابة الكرام لم يسعهم ما وسع الصحابة الكرام بأن يمرروا الصفة على ما جاءت يمررونها بعدما يعلموا معناها فيمرروا الكيفية كما قال الإمام أحمد أمروها كما جاءت يعني أمروا الكيفية كما جاءت والأصل في ذلك ما ورد عن أمو سلمة وورد مرفوعا موضوعا وورد أيضا والذي انتشر الكلام عنه هو مالك وإن كان ربيعا رأيه الذي قال بذلك عن أم سلمة بأنها قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول ولمن به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا هذه مسألة صارت أصل من أصول أهل السنة والجماعة في إذبات الصفة مع تمرين الكفية إذبات الكفية مع تمرين الكفية تفويض الكيفية مع الاعتقاد بوجود كفية لا نفي الكفية وهذا مهم من الأهمية بمكان وبناتميا برع في الرد على الأشعيرة وعلى الرد على المتازلة حتى أنه أسس أساسا عظيما في هذا الباب قعد قاعدة, قاعدة الأشعيرة قال القول في بعض الصفات قال القول في إيش في البعض الآخر القول في بعض الصفات في بعض الأخ هذه هو يعني كما بين لنا أنه ممكن أن ترد على المبتدع بأن تأخذ بدعته الدليل الذي استدل به على بدعته فتردها عليه لأنهم أثباتوا سبع صفات قال إذن إثبات هذه الصفات السبع لما هل وافقت العقل؟ هل الفطره توافقها؟ فما اتوا به من دليل؟ قال إذن ما قلناه في السمع نقوله في المحبة ما قلناه في البصر نقوله في الغضب يعني هذه صفات يعني القول في بعض صدق القول في البعض لا ردا عليه نحن اشبعنا الكلام في هذا الاصل الفارق بين اهل السنة والجماعه وبين الاشاعره الاصل الذي نتكلم عنه هنا،, هنا في الاصول الفارقه بيننا وبينهم بين اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره والمتريديه وليس من أهل السن هم من أهل البدعه جمله هم من اهل البدعه والضلاله أحد الناس ممكن يكونوا من الأفاضل نعم من يستطيع أن يبدع مثل النووي مثل الحفظ حجر وهو متأثر بالأشاعرة مثل الخطابي مثل الإمام البيهاقي مثل الحليمي من نبلاء الشفعية هؤلاء من الأفزاز لكن لهم لوسة يعني تأثروا بكلام الأشعر لكنهم كما قلنا من من أصول أهل السنة والجماعة ويغفر الله لهم ما قد تبنوا في هذا الباب باب الإيمان الكلام على الإيمان والعلامة الفرق بيننا وبينهم الإيمان حصروا حصر الاشاعره والماء الإيمان في التصديق حصروا الإيمان في التصديق وجعلوا مع تعريف الإيمان في الشرع في الاصطلاح وفي أيضا اللغة واحد قالوا الإيمان مجرد التصديق يعني جعلوا حصروا كل الإيمان في التصديق اصطلاحا وأيضا لغة واصطلاحا قالوا الإيمان هو التصديق واستدلوا على ذلك من الكتاب وله من من الدليل قول الله الذي في علا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا ولو كنا صادقين قالوا إذن الايمان هو التصديق فحصروا الإيمان في التصديق لغة واصطلاحا قالوا أيضا الايمان اصطلاحا هو التصديق يعني هنا لابد من ملاحظات الملاحظة الأولى إذا قالوا الإيمان فقط هو التصديق إذا كلية الإيمان عندهم يعتبر الرجل مؤمنا عندهم إيمانا تاما كاملا إذا صدق انتهى الأمر تصديق وعمل القلب وأيضا عندهم مقابل الايمان الإيمان هو الكفر صحيح ولله يبقى إذن عندهم مقابل الايمان هو تكذيب ممتاز لما قالوا إذن الإيمان هو التصديق يبقى إذن مقابله هو التكذيب فحصلوا الكفر في إيش في التصديق وهذا خطا بين بل الإجماع على الكفر في أنواع كفر جحود وعينات كفر إباء واستكبار كفر إعراض كفر عدم انقياد يعني عدم عمل هذا خلاف المرجع الذين لا يدخلون العمل فيه الإيمان قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو وقال الله عن ابليس وكفر ابليس قال النبي قال الله جل علاء في علاه في كتابه فابى واستكبر وكان من الكافرين كفر إباء وايضا كفر إعراض والذين كفروا عما انذروا معرضون وايضا عدم الانقياد عدم الانقياد مع تصديق القلب يعني هذا من أدل الأدلة على مطلما يتبنون أبو طالب كان من يصدق بالإيمان وهو هذا الدين ولقد علمتم أن دين محمد من خير أدنى بريئة ايش دين ولا الملامه الملامة وحذار مسبه بها لقلت بها لا قلتُ بها مبينا بذلك سمحا مبينا الغرض المقصود بأنه يصدق في مسند ان في رسالة نبي في أن هذا الدين هو خير دين بريئة ولم ينقض فلما لم يكن منه الانقنا... الانقياد كان إيش؟ كان كافرا صدقه بالقلب عامه سنبين المؤخذ على ذلك حتى بعدما نبين آآ آآ كلام اهل السنه والجماعه في مساله الإيمان الايمان عندهم تصديق وليس عندنا كذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة أخص من التصديق الايمان عند اهل السنه والجماعه اخص من التصديق يعني ما يتبناه الاشاعره اعم وما يتبنىه هذه السنه أخص عندنا الإيمان عند أهل السنة قالوا الإيمان هو التصديق المقرون أو المقترن بالانقياد والإذعان والقبول الإيمان هو التصديق المقترن إذن ليس تصديقا فقط التصديق المقترن بالإذعان والانقياد وهم يرونه حقيقة مركبة وأما القوم لا يرونه حقيقة مركبة بحال من الأحوال وهذه أصلا منشأ ضلال القوم في هذا هم لا يرون الإيمان حقيقة مركبة هم الخوارج كوجهين العملة واحده في النظر إلى كلية الإيمان كما سنبين فأهل السنة والجماعة يرونه أخص لذلك هم يردون عليهم على استدلالهم قالوا أما الإيمان عندنا فهو التصديق المقترن به الإذعان وهناك فوارق بين الإيمان وبين التصديق للرد على الاشاعره الذين قالوا من الإيمان الإيمان هو التصديق فقط لا خطأ وقد وهناك فوارق كثيرة بين الإيمان وبين التصديق فالتصديق أعم من الإيمان التصديق أعم من الإيمان لذلك قالوا التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى إلا باللم أو الباء تقول صدقته جاء محمد فقال لي أبي تزود هندا فصدقته يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى إلا بالباء أو اللام. آمنت له أو امنت به. آمنت رأنت به. وإن كان بعض العلماء يقولون ويتعدى بنفسه بقول الله جل في وامنهم من خوف. لكن هذا من الأمان. ما يدخل في نفس كليه الإيمان من الأمان. وإن كان هناك ارتباط وتلازم عظيم جدا بين الأمان وبينه بين الإيمان. الإيمان يأتي بالأمان. الذين أمانوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم إيش؟ أكملوا الأمن ولهم وهم مهتدون الإيمان يأتي بالأمان وأيضا قالوا التصديق يكون بالله في لفعلا لا يكون بالله ذا لفعلا بل يكون بأمر الله وكتاب الله وأما الإيمان يكون بالله بذات الله ليش؟ لأنه متفرع على مسألة الغيبيات هذه متفرع على أمر آخر التصديق يكون بالغيب والشهادة أما الإيمان يكون بالغيب فقط إذن الإيمان يكون بالله خاص بذات الله لا في علاه والتصديق يكون بأوامر الله بشرع الله كما كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إيمانا بك عند الطاف وتصديقا بإيش بكتابك فذكر التصديق مع الكتاب وذكر الإيمان مع الله جل في علاه إيمانا بك وتصديقا بكتابك وأيضا قالوا التصديق عام التصديق يكون في الغيب والشهادة محمد يقول معي ألف جنيه وخريجها لي يبين لي ذلك أقول صدقت صدقت أنا اراه الآن لو قال لي سيحدث غدا كذا وكذا مثلا أو جاءنا في الأثار سيحدث كذا وكذا نصدقه أيضا يبقى عند الشهادة قلت صدقت وعند الغيب قلت صدقت الإيمان لا يكون إلا بالغيب الإيمان لا يكون إلا بالغيب ما الفرق بينهما؟ التصديق ساره عم والايمان ساره اخص فالايمان للغيب فقط والتصديق في الغيب وا والدلاله على ذلك من الكتاب يؤمنون ولا قالوا يصدقون سوره البقره قال يؤمنون بإيه بالغيب في فصار الايمان اخص هذه فوارق بين التصديق وبين الإيمان يبقى معنى ان تجعل الايمان هو التصديق هذا خطأ تقاصر هنا فهناك فوارق بين الايمان وبين التصديق مفهوم هذا كلام ولا وهذا رد عليهم في الايه التي تكلموا فيها قلنا إذن رد عليكم لأن هناك فوارق بين الايمان وبين التصديق نوع تصديق نوع تصديق لكننا نقول هو تصديق مختلط بالادعاء والانقياد والايمان عند اهل السنه والجماعه قول باللسان وهذا ليس عند من عند الاشاعره احنا قلنا الايمان عند اهل السنه والجماعه حقيقه مركبه وهذه من, من أنصع ما يكون يعني هنا هذه القضيه المهمه الكبرى في هذا الباب التي تجعلك تفر من الخوارج وتفر من المرجئ وتكون قد نظرت للشرع بعينين جميلتين وأنت أسعد الناس بالأدل الإيمان حقيقة مركبة قول وعمل وهذا بالإجماع الذي يخرج العمل من الإيمان مرجئ وهذا سيئت تفصيله مرجئ, مرجئ حقا مهما دلس اتى بجيوش من الأدلة كلها من أدلة الأشعيرة من أخرج الإيمان العمل من الإيمان فهو مرجع قول وعمل وقد نقل إمامنا إمام المذهب الإمام الشفعي رضي الله عنه أرضاه عالم الأعلام وهو من اعلم اهل الأرض نقل الإجماع نقل الإجماع على أنه لا يصح إيمان لا صح لا لا صح الإيمان لا يصح إلا أن يكون بقول وعمل لا يصح الإيمان يكون بقول فقط دونه العمل وهذا نقله سفيان الثوري ايضا ونقله ابن عيينه بعضهم قال الايمان قول وعمل وإيش وسنه قول وعمل وسنه فالحق بان اهل السنه جماعه يرون الايمان حقيقه مركبه قول وعمل هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان واذا اردنا للحقيقه المركبه تفكيكا اكثر تفصيلا اكثر نقول قولان وعملان قولان وعملان قول باللسان وقول بالجنان وعمل بالاركان وعمل بالجنان عمل بالجوارح وعمل بالجنان ظاهر وباطن قول باللسان قال الله تعالى قولوا فإن لم يقل فليس مؤمن قولوا امن بالله وما انزلنا الى اخر آيات قولوا امن قولوا امن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت, أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا, يقولوا حتى يقولوا لا اله الا الله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه فقال يا عم قل كلمه اذا المساله دائره على القوله الآن الان قل كلمه احج لك بها عند الله وهذه من انصح الادله ليش من انصح الادله يا العلم صحيح هو مصدق بالقلب لم يع... وهو يعلم ذلك ولم يعتبر بهذا حتى يسمع منه ايه؟ قول اللسان قل كلمة أحج لك بها عند الله قل إذن قول باللسان وتصديق بالجنان تصديق القلب هذا أصل الأصول هذا أصل الأصول يعني إن كان الاشاعره قالوا بأن الإيمان تصديق وتصديق القلب عندهم الايمان تصديق بالقلب كما سنبين هذه مصيبة كبر كالجهميه الجميع قالوا بمعرفة تصديق الجنان قال الله جل, قال الله جل في علاو والذي جاء بالصدق وصدق وصدق به قال الله جلال فعلا إنما المؤمنون إنما أسلوب حصر الإيمان هنا الحق إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم ها. ذكروني بالآية ثم أريد أسمع ثم لم يرتابوا يبقى لابد من يقين من تصديق يبقى إذن تصديق بالجنان عمل بالجنان العمل بالجنان هو الانقياد من قيادة تام بعمل قوة. وهذا اهل السنه والجماعه متفقون مجمعون على ان القلب لو خلى من العمل كفر المرء ولو صلى وصام وزعم انه من المسلمين التوكل الانابه الخشيه الخوف الرجاء الرهبه اليقين حسن الظن بالله على كل هذه من اعمال القلوب من أعمال القلوب عمل بالجنان وعمل بالاركان اللي هي الجوارح نقصد بها مع أنه رك أركان عمل بالجوارح لقول الله لقول الله في الآيات الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا بناء مصراط فمن تركها فقد كفر فقد كفر وأجمع أهل السنة والجماعة اسمعوا هذه جيدا وفهموها جيدا وحفروها جيدا ومن قال لكم غير ذلك فقد أخطأ خطأ مبينا أجمع أهل الوسن والجماعة والذي نقل ذلك والامام حمد أجمع أهل الوسن والجماعة على أنه من ترك العمل كليا يعني عمل جوارح ليس بمؤمن بل وليس بمسلم عشان ما يتفز لك أحد يقول اسموني يسموني بنزل الإسلام لا ليس بمسلم أجمع أهل الوسن والجماعة على أن من ترك العمل كليا لأنه لا يكون من أهل الإسلام بحال من الأحوال وهذا حق لأننا لو نظرنا إلى الحقيقة المركبة قلنا وصدرنا الباب هذه اللفته التي الفت بها الانتباه قلنا عمل الجنان عمل القلب ثم اتبعنا بعد ذلك عمل الجوار لأنه القلب المحرك الرئيس تلازم لا يمكن أن ينفك في أحد طبيب هنا؟ أي طبيب عندما يتكلم في مسألة حياة الرجل أو موت الرجل لو, لو القلب توقف يقول لك إيش؟ لا تؤمل خيرا انتهى الموضوع مات الرجل إذا القلب توقف فلا حياة، لكن لو القلب تحرك لابد أن تجد حركة في إيش في الظاهر لازم لابد لو هناك حركة في الباطن لابد أن تجد هذه الحركة وتلمس هذه الحركة في الظاهر لا يمكن لم تجد حركة في الظاهر فلا حركة في الباطن هذا الذي قاله ابن تيميه يقول انتفاع عمل القلب ينتفي مع عمل الجوارح انتفاع عمل الجوارح ينتفي مع عمل القلب وإذا انتفى لازم انتفى الملزوم انتهى الموضوع الإمام مركز في هذا الباب وهذا سياتي تفصيله إن شاء الله إن أردنا ذلك سنفصل حتى نبين الفرق بين شبه الارجاء التي لبس على الناس بأنها من سمن السنة ونحن من أهل السنة والجماعة وأن هذا هو قول أهل السنة والجماعة وهو قول أهل البدعة والطلاوة نحن لا ندري والمسيرة نحن نعيشه ظاهرة لا ندري هذه مصيبة نفصل ذلك إن شاء الله حتى يتقن طالب العلم هذه المسائل الشائكة الملبس مثلاً قالوا هو حقيقة مركبة الإيمان حقيقة مركبة أما بالنسبة لأهل الأشاعر أهل البدع وأيضا الماتريدية قالوا ليس بحقيقة مركبة بل هو شيء واحد بل هو شيء واحد إذا زال بعض زال كله وإذا قلنا بهذا قلنا بقول الخوارج ذلك فروا من قول الخوارج وقالوا الإيمان لا يضر مع معصية ولا ولا ينتفع بإيش؟ بطاعة لا يزيد طاعة ولا ينقص بالمعصية للفرار من قول الخوارج الذين يرون ما يرى المرجئة, لا المرجئة. الذين يرون ما يرى المرجئة في أن الإيمان حقيقة فالإيمان شيء واحد لكن الخوارج المعتزلة يقولون الإيمان شيء واحد إذا زال جزء منه زاله كله ولذلك هم يكفر عجل. لتعلم أصل الأمر عند القوم ولذلك هم يقولون اي معصيه يكفر بها صاحبه ثم يدللون بعد ذلك باحاديث الوعد الوعيد وهؤلاء ياخذون باحاديث الوعد كما سنبين في ختام البحث يبقى إذن الفوارق بيننا وبينهم بين ارثون الجماعة وبين الاشعار المبتدعه الضاله الفارق بيننا وبينهم في مسائل الايمان نحن لا نرى الايمان بانه ايش التصديق لا حتى في التعريف الاصلي التاصيل العام هو أخص من ذلك تصديق, تصديق مقلوم بيدعان وإقتراض وهو بقوله بلسانه وتصديق, وتصديق بالجنان وعمل بالأركان أما الأشعيره فيرون الإيمان هو التصديق يبقى إذن التصديق مقابله التكذيب فالكفر منحصل أيضا فيه في التكذيب وتركوا كثير من كلام أهل سنوات في مساء التكذيب حتى من القرآن الذي عدد أنواع الكفر وأيضا يرون بأن الإيمان محل الإيمان فقط هو القلب تعلمون الاشعار ايضا لا يرون بان القول باللسان ركن مركان الايمان ولا حتى شرط صح كثير منهم من يرون انه شرط كمال القول باللسان اللي هو لا اله الا الله اللي قلنا الان بالادله الدمغة يقولون لا هذا شرط كمال ومنهم لا يراه شرط صح فاقتربوا بقولين من قول من جهم جهم من صفوان في الايمان يقول المعرفه فقط الإيمان هو المعرفه أن تعرف أن هناك خالق بأن خالقا لهذا الكون. أن هناك خالقا وأن الذي خلقه الله وهو موجود. ومعبدون عدم الحق الجميع. لكن المعرفة فقط. لذلك قول جه جهم يلزم منه إيمان إبليس. ممتاز. لأن إبليس يعرف. قال ربي بما أغوي تاني. صحيح ولا لا. إيمان إبليس. وإيمان من؟ فرعون. طب وين بقى فرعون كيف يعرف بالرب؟ كيف يتعرف على ربي؟ تفضل لا لا ليس كذلك قبل هذا قبل ان يعلن الاسلام لا اصرح من ذلك اظهر من لا لا لا من ذلك نعم ها وجحدوا بها وصنات انفسهم على الاجمال انا عايز على التفصيل صحيح يا اجابه صحيحه ما ما أستطيع رد ممتاز ولقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني اظنك يا فرعون ايشي يا فراونه يعني هو قال بصائر انت تعلم يقينا بأن الله جل على موجود أن الله جل فعله هو خالق الكون الغرض المقصود بانهم هنا حصروا الإيمان في القلب ونحن نقول الايمان لابد ان يكون القلب على, الإيمان على اللسان والايمان على الجنان والايمان على الجوارح حقيقه مركبه أصل اصل منشا ضلال القوم انهم لم يروا الإيمان حقيقة مركبة وحصروا الإيمان وين في القلب على التصديق إذا لم يروا بأن عمل الإيمان أعمل القلب من من الإيمان هذه المسألة الأولى المهمة جدا أما المسألة الثانيه التي يتمسك التي هي من العلامات الفارقه بيننا وبنهم في كلام الكلام على الإيمان مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان الاشاعره الماتروديا يرون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ما هو عندهم الإيمان ليس عندهم الايمان إلا التصديق وقال التصديق يتماثل قالوا التصديق يتماثن لا تفاوت بين الناس تصديق لا تفاوت في الناس فكل الناس سواء في التصديق فإيمانه إسماعيل من أحد الناس كإيمانه كإيمانه جبريل ايمان اسماعيل الذي هو من عرض البشر أن أحد الناس كإيمان جبريل لماذا أصل الإيمان هو التصديق أو كلية الإيمان عندهم هو التصديق هذا مصدق وهذا مصدق فاستوى وعندهم التماثل حتى في تاصيلهم ضعف اذ التصديق يتفاوت يعني حتى في المقدمة التي قدموها لما يعتقدون أخطأوا فيها التصديق يتفاوت والدلالة على ذلك واضحة جدا قول الله جل في حكي عن إبراهيم عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بل التصديق موجود غير موجود موجوده الآن قال بلى ولكن أكمله ليأطمئن وهذه زيادة, زيادة زيادة التصديق هو الآن وكلما رأى من الآيات كلما زاد التصديق لذلك قال إنسانهم ليس المخبر معين ليس الخبر كالمعاينه فالتصديق يتفاوت لكنهم يرون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن المسألة دائرة على التصديق والتصديق يتمثل فيه الجميع فلا يتفاوت وأهل السنه والجماعه يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص هذا اعتقاد أهل سنة وجماعة. هذا خلافا للمرجع وعناصر يعني بعض المتاخرين من اصحاب الاشاعره عبد الحسن الاشاعري كانوا يرون بان الايمان ايضا يعني يتاثر بالطاعات ويكون ممدوحا وله ثواب وايضا يتاثر بإيش؟ بالمعاصي قول مرجئه الفقهاء فلذلك بعضهم قال الاشاعره مرجئه الفقهاء وهذا خاطر لا الاشاعره انزل درجه المتاخرون من الاشاعره لا يرون هذا ما يرون تاثيرا لطاعة ولا للمعصيه حق بقى للي جلس يتمطوح ويترنح وهو يقول افقد الآن قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فامرني ان اموركم بكذا وكذا هذه خيبه ليست عباده امثل هذا الأمر منتهي خذ منه كيفما شئت لانه رجل يعتقد انظر لاعتقاد الرجل بقى هنا هذا الرجل اشعلي ويفتخر بانه شعري. انظر لاعتقاده هو الان هو لا يرى تاثيرا للاعمال ايمانا في المؤشر الايماني لا يعلو ولا ينزل لا بالمعصيه ولا ولذلك هم يعني عندهم ليس ثمت شيء يعني يوزع في قلوبهم لمسألة الطاع والعصي ان عصى ان باع احدا او باع يعني ان باع حتى دينه ليس ثمت شيء عنده في هذا ما دام التصديق موجود في القلب فانتهى الامر هذا أصل اعتقاد الرجل حتى لا لا تستغرب مما يحدث فالاصل بذلك أنهم يرون بأنه لا يزيد ولا ينقص المسألة دائرة على على التصديق أهل السنه والجماعه يقولون الكتاب آيات طفحة في كتاب الله جل في علاء بالزيادة والنقصان وحديثنا النبي سلم التي سمعت عن نبي المختار ظاهرة في الزيادة والنقصان والصحابة الكرام أجمعوا على الزيادة والنقصان والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة من قول الله جل في علاه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى زيادة هدى. والهدى من الإيمان فاذا هذه دلالة على زيادة بالتنصيص ليس بالظهور ولا بالإشارة بالتنصيص ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا أصرح منها ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانة. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فنقالوا بنعمه الله وفضل إلى آخر الآيات قال فازدادوا ايمانا وايضا قول الله جل في علا إنما المؤمنون اصبر حبيبي لا تتعجل عندما أطلب منك تاتينا بها لأن العجلة هذه هتتعبك بعد ذلك اسالك فتفتقع تخر صريعا إنما المؤمنون الذين إذا الذين, إذا الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم اياته زادتهم أكمله زادتهم إيمانة. زادتهم إيمانا وأيضا بسورة التوبة أيكم هذه زادتهم إيش زادتهم إيمانا فأما الذين أمان فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم صحيح وهم يستبشرون سورة التوبة فزادت الإيمان في, الآ... في الآيات كثيرة جدا وأما الذين ف... الذين فسقوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم هذا كل ذلك في الزيادة النقصان في أدلة على ذلك في الكتاب قال الله جال في علاء الذين أمنوا ثم كفروا صحيح ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ازداد الكفر معناها نقصان نقصان الإيمان ازداد الكفر المتبع معناها نقصان الإيمان وأي آية جاءتك في زيادة الإيمان فهي دل على النقصان لأنه ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان معايا أنتم ولا مش معايا في أحد يأتيني بشاهد على ذلك ما كان قابلنا لزيادة فهو قابل النقصان. ممتاز بس سهلا نريد بقى الشهد دليلا يعني احنا نريد الأدلة بقى لأن طلب العلم لازم تتعامل مع الأدلة انت الآن في زمن لازم بقى تعلم الأدلة ما ينفعش الكلام هذا بقى لا ينفع هذا الباب لان خلاص عشنا ذهرا ينجر الناس انجرارا فضاعوا وأضاعوا فلابد من التأسيس وتنشأ الطلب تعلم التي ال الذين ترتكز عليهم الأمة حتى, حتى تستفيق من هذه الكبوه العظيمة وش وجه الدلال ممتاز ممتاز لا فضة فوق عمر الخطاب لما سمع هذه الآية في قول الله يوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورديكم من الإسلام المدينه بكى قال ما يمكن قال ما اكتمل شيئون إلا ونقص قال يا رسول الله ما اكتمل شيئون إلا ونقص طب الشاهد بقى الواقع الآن هذه آيات متلوة هناك آيات منظورة آيات كونية تثبت لك ذلك. سرته والقمر اخواني الكرام انت تراه ايش هلال صحيح ولا لا وبعد ذلك يكتمل الى ان يكون بدرا اكتمل ولا ما اكتمل ثم بعد الاكتمل ماذا ياخذ ياخذ في النقصان الى ان يكون محاق هذه فيه دلاله على انه ما اكتمل شيء الا وفيه النقصان. اما من السنه فكثير فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رايته في الصحيحين ما رايت من نقصات عقل ودين اذهب لب الراشدي من كون او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال ما رايت من ناقصات عقل ودين نقص الدين نقص في الايمان لا نقص الدين نقص في الايمان ما والايمان هو الدين طيب هات الدليل حديث جبريل بان النساء تكلم عن الاسلام والايمان والاحسان ثم قال جاء جبريل يعلمكم امر دينكم طيب شان الدين من الاسلام والايمان وكما بينا وفصلنا قبل ذلك الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع فالإيمان من الدين قال ما رأيتم من نقصات عقل وإيمان هذا المعنى ده قلنا نقصة عقل ودين بقى عقل وإيش وإيمان فهذا النقصانه الآن ذكر وما كان قابل للنقصان هو قابل أيضا ليش للزيادة ولأن النقصان بيانه رحمة الله سلم بعدم الصلاة وعدم الصوم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم ولم تصوم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيروا بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع ها. فبقلبه وذلك اضعف الايمان لما ذكر اضعف الايمان يبدا الايمان لنا ايمان قوي وايمان ضعيف والضعيف الذي كان فيه نقصان من القوه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير عند الله واحب لله الله خير من ايش من المؤمن الضعيف المؤمن الضعيف الذي ضعف ايمانه يعني نقص ايمانه المؤمن القوي الذي قوي ايمانه يعني زاد ايمانه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان من قال لا اله الا الله وكان في قلبه وزن شعيره ثم قال وزن بره ثم قال مثقال حبه من خردل هو تناقص شعيره اثقل من بره وايضا بره اثقل من حبه خردل فاذا هذا تناقص دلاله على نقصان الايمان في ذلك ايضا قول سلام لا إيمان لمن لا امانه له لا إيمان نفي الايمان والنفي يدل على التناقص لا إيمان لمن لا امانه له قول سلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفي لمن دلاله عن نقصانه لانه قد يكون النفي هنا نفي لاصله او نفي لكماله فلما وردنا شارب الخمر هو من الاسلام بمكان كما قال النبي سلم عن صاحبه عياد رضي الله عنه لما جلد في الخمر فقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يتبك قال لا تلعنه لا تعين عليه الشيطان والذي نفس بيده ما أراه إلا يحب الله ورسوله بذلك من الإسلام, الإسلام من الإسلام يبقى لا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن يعني هو مسلم نزل من الإيمان إلى الإسلام يعني انتقص إيمانه نزل إلى الإسلام مفهوم لا لا من الاثار التي تثبت زيادة ونقصان قول معاذ بن جبل رضي الله عنه قال هيا بنا نؤمنه هو ليس بمؤمن معاذ له أفضل, أفضل من امن واسلم وحسن إسلامه بل إنه سلم يقول بأبيه وأمه يقول معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العماء برمية حجر هذا الذي جحد انظروا يا ربي يا ربي ألا يتعلم حتى من قد يتعلم وإن جهل يتعلم ألا يتعلم من عمر يقول عمر لو كان معاذ حي لو, ك... لو كان معاذ حي لست استخلفته لما يا عمر قال قد قال فينم سلم معاذ أعلم هماتي بالحياة والحراب قدم العالم ما من يطيعك ولا ما يطيعك وتترك طالب العلم ستضيع وتضيع لأنك لا تجد مرشدا عندما تجهل المسألة ولا تستطيع أن تدخل هذه المسألة وتحصن فيها القول عدم استخدام طلبة العلم ضياع ومات عندنا 30 سنه فين بقى أنا... انا نحن يعني الفضيحه ستكون كبرى يوم القيامه الغرض المقصود انت, أنت بلا طلبة العلم كيف ت... كيف كيف كيف تقوم لك قائمه ثم بعد ذلك ان اردت ان تقول لا نرد على من يقول طلبة عندنا طلبة عندنا علماء عندنا علماء واذا نظرت في هؤلاء العلماء ما تجد منهم الا الصحفي الذي يقرا الكتاب او يسمع كلام للصحفي ثم بعد ذلك يكون صحفيا هو الاخر يقرا على الناس وليس متقنا في العلم بحال الاحوال هذه مصيبه الامه التي نعيش فيها الان عدم معرفه الفرق بين طلب العلم وبين غيره هذه التي اودت بالامه الى التردي لذلك التفوا حول من لا يحسن ان يتقن في الملمات كيف الخروج منها فكان التردي وكان الردع وكان الهلاك وكان كسر جسر الثقة الذي بيننا بين الناس الله المستعاد قال معاذ أعلم الأمة بالحلو الحرام الذي قال فيه عمر لو كان حيا لاستخلفته لا لانه لأنه أعلم الأمة قال هيا بنا نؤمن ساعة هذا فقهه الآن ألم يكن مؤمنا لا والله كان مؤمنا لكنه قال كأننا إذا جلسنا في مجلس سليم زاد الإيمان وهذا حق لا غرو ولا عجب كما ورد عن نبينا النبينا صلى الله عليه وسلم مقارب قال إذا مررتم برياض الجنه رياض الجنه فارتعوا قالوا ما رياض الجنه يا رسول الله قال حلق الذكر وحلق وحلق العين حلق الذكر وحلق العيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من عنده ونأ غشيت ورحمة نزلت عليهم السكينة إلى ما قال على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أن ملائكة تضع أجناحها رضا لطلب العلم بما يصنع في هذه زيادة إيمان هيا بنا نؤمن وسعه وأيضا قد قال ابن عباس كان الصحابة الكرام يسمعون ابن مسعود يدعو ويقول وهذا سنة صحيح في في سورة النور من وغيره قالت الإمام ابن مسعود قال اللهم زدنا إيمانا وفقا اللهم زدنا ايمانا وفقها فكان يدعو الله تعالى بزيادة الإيمان وأين وجه الشاهد من كلام ابن مسعود في الدلالة الأهل السنة والجماعة على زيادة النقصة إذا من قال بوجه الشاهد لابد أن يأتينا بوجه الدلالة وين الشاهد وين وجه الدلالة كيف وجه الشاهد انه قال الله ما زدنا ايمانا وين وجه الدلالة لا هذا تبع لا. لا أستاذ أيمن <تصفيق> قلهمت حتى ارتجف فوادك فأتيت بالإجابة صحيح ابن مسعود لا يتعدى في الدعاء ابن مسعود لا تربى على يدين مسلم لا يتعدى في الدعاء فإن كان الدعاء جائزا بأن يدعو الله بزيادة الإيمان صار, صار, صار ذلك واضحا على على صحة اعتقاد زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وما كان له الزيادة قابل للزياده فهو قابل للنقصان وأيضا أبو هريره قال ما نقصت أمانة أحد قط إلا ونقص إيمان ربط الإيمان بالأمان والله ومن الأمان أن تقدم من حقه التقديم وتؤخر من حقه التأخير فإن قدمت من حقه التأخير فقد خنت الأمانة على أنواعها بتفاوت درجاتها ولك باء عند ربك الحساب وعند الله تجتمع الخصوم ستسأل عند الله لا لا في علا إن لم تدل الناس على من يتقن فأنت خايم وإن لم تقدم من حقه التقديم فأنت خايم وخياناتك عند ربك ستحاسب عليه وخياناتك تظهر في خساراتك لا يمكن أن تفوز بخيانة أمانة قال عمر من استعمل من استعمل احد وغيره حب الله منه فلا يزال امرؤ في سفال قال ما نقصت امانه عبد قط الا وقد نقص ايمانه إلا وقد نقص إيمانه لا سيما ان قال لا ايمان لمن لا أمانة له هذه ادله كثيره عند أهل السنه والجماعة يستدلون بها على زياده الايمان ونقصان الاشاعره يقولون بسرعه اشاعره يقولون لا زياده ولا نقصان هناك من اهل البدع زياده تمام الفائده يعني من اهل البدع من يقولون بان الايمان يزيد ولا ينقص يبقى تحصل لنا اقوال ثلاثة. يزيد ولا ينقص صحيح لا يزيد ولا او قل لا طرفان ووسط وان كان الوسط ايضا من اهل البدع يزيد وينقص لا يزيد ولا ينقص والوسط يزيد لا ينقص لا يزيد ولا ينقص هذا قول الخوارج يزيد ولا ينقص هذا قول الخوارج المعتزم والعجب أنه نقل عن الإمام مالك ونافح كثير من أصحاب مالك دفاعا عن مالك أنه لم يقل بذلك لكن الحق نقل عن مالك أنه قال بذلك وقال ما وجدت في الكتاب الله آية تثبت النقصان ما في الكتاب إلا ويزيد الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فقال ما وجدنا إلا زيادة وما وجدنا النقصان. هذا قول مالك انظروا إلى اللفت العظيمة التي تقفون عندها الآن حتى أيضا لا يكون هناك من الأغرار الأغمار الذين يتهمون الأخيار وإن أخطأوا في الاجتهاد مالك قال هنا بقول من؟ بقول الخوارج مالك خارجي؟ أعوذ بالله قطع الله لسان من يتجرأ على أرض المالك ويقوله من الخوارج لا لكننا نقول هنا من الأدب الجمب عالمنا اصل من اصول اهل السنه والجماعه اجتهد فاخطا وافق قوله وقول الخوارج فاخطا وهو من اهل السنه والجماعه لذلك نحن نقول حتى لو كان من مشايخنا من اجتهد فاخطا وافق قول الخوارج وافق قول المرجئه وافق قول وافق نقول امامنا شيخنا من اهل السنه والجماعه اجتهد فاخطا وافق قول وقول الاشاعره مثلا ولا تبدع القائل بحال من الاحوال هنا تأتيك اتقان العلم في التفريق بين بين القائل وبين وبين القول بين القائل وبين القول طيب فإذا القول فصل في ذلك وقول أبسلنا جماعة الإيمان يزيد وينقص يبقى تماما الفائدة أيضا إذا قلنا بالإيمان يزيد وينقص فله مراتب ثلاثه له مراتب ثلاثة أصل ومكمل ومكمل للمكمل مطلق الإيمان الإيمان المطلق والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الواجب الكمال الواجب والكمال المستحب مراتب ثلاث مطلق الإيمان أصل الإيمان وهو الذي لا يصح إسلام امرئ قط إلا به هذا مطلق الإيمان أصل الإيمان هو الإسلام لا يصح إسلام وأنا أحدد الكلام ليطغن طربة العلم ما قلت لا يصح إيمان قلت إيش لا يصح إسلام لا يصح إسلام عبد إلا به وهو التصديق تصديق الجنان هذا اصل الايمان هو تصديق القلب اذا خلل القلب من التصديق خلل مرء من من الاسلام والايمان وانت تكلم بالاسلام وانت تكلم طب ما وصفه منافق ممتاز منافق تكلم بلسانه قال الله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله وكلام بلسانه نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذب تكلم بها فاز بها في الدنيا بعصمة الدم والمال والعرض لكنه لا يكون في حقات الأمر عند ربه إيش مؤمنة لا يكون ظاهرا وباطنا يبقى هذا مطلق الإيمان هو أصل الإيمان الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل بالكمال الواجب وهو الاتيان بالفرائض والواجبات والانتهاء عن المحرمات هذه اول درجات الولاية التقم الإسلام بالإيمان يدخل الجنة من أول وحده نعم يدخل الجنة من أول وحده من أتى بالواربات وانتهى المحرمات فقط فهو من أهل الجنة والدلاء ذلك ظاهرة جدا في حديث صحيحين رجل سائر الراس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع له دوي ولا ولا يعقل ما يقول قال يا رسول الله الله أرسلك إلى آخر حديث قال أخبرنا عن الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل عليه غير غيره غيره قال لا إلا أن تصدق إلا أن تطوع قال والله لا أزيد على ذلك ولا ثم قال الذكاس ثم قال الصيام حتى قال لا أزيد هذا ينقص قال النبي صلى الله عليه وسلم صادق دخل الجنه ان صدق قال دخل هذا الذي استدل به الآن في الشاي دخل الجنه يبقى من اول واحده من اول وقت وهو لي من اولياء الله دخل الجنه ان صدق افلح وابيه افلح افلح وابيه ان صدق فاذا الكمال الواجب وهناك الايمان المطلق الكامل الكمال المستحب الذي اتبع الكمال الواجب واتبع الكمال الواجب بالكمال هذا اصله بانه اتى بالواجبات وانتهى من المحرمات واتى بالنوافل والمستحبات وترك المكروهات وبعض المباحات هذا <تصفيق> الذي له الدرجات الاولى من الولايه وهذا مفاده حي... موجبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي باحب اليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بن... بالنوافل حتى احبه فإن احببته إلى آخر الحديث فهذا أتى بالكمال الواجب والكمال المستحب أتبع الواجبات بالمستحبات المسألة الأخيرة التي فيها التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشعيرة والمأثورية في مسائل الإيمان هي مسألة الاستثناء في الإيمان مسألة الاستثناء في الإيمان الأشعيرة لا يرون استثناء في الإيمان يرون الاستثناء في الإيمان كفر يرونه كفرة يقولون لأن الاستثناء شك والشك كفر لذلك هم يسمون السلف الذين قالوا بصحة الاستثناء شكاكة إيش الاستثناء؟ أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله يسمونه شكاكة وطبعا عندهم من ما عندهم صراحة روح دليل قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم ها ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا قالوا لا يكونوا مؤمنة حتى لا يشك والاستثناء شك مقدمه خطئة نخطئهم في المقدمة من قال لكم الاستثناء شك الاستثناء ليس بشك عمتا هذا قول الأشعر يقولون بعدم الاستثناء لذلك طبعا مرجئة الفقهاء قالوا بذلك ومن الطرائف لمنوح العلم يعني يقولون ويجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب لأن الشافعية يقولون بصحه الاستثناء فقولوا قياسا على أهل الكتاب مصيبة كبرى والله هم مرجئة و... ويقولون ذلك الغرض المقصود بأنهم يقولون بحرمة الاستثناء الاستثناء عند أهل السنة والجماعة منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال من أهل السنة والجماعة ومنهم من قال بأن الاستثناء فيه تفصيل طبعا بعض الأشاعرة عشان لا بخ أنا بخصم حقهم بعض الأشاعرة من أصحاب أبي الحسن يقولون بجواز الاستثناء للموفاة بعض الأشاعرة يقولون جواز الاستثناء للموفاة يعني إيه الموفاة ها ممتاز سيب الأشعار ال ال المنسوب الأشعار أتكلم أستاذ أنت انتهيت ولا ما انتهيت أبا معاذ انت... الحمد لله انهاك ربنا من هذا الباب يقولون بالموافاة يعني عند الموت عند الوفاة لأنه لا يضمن أيختم له بإيش بتوحيد أم بكفر فيقولون بذلك عما تأتي سنة جماعة لهم نظران نظر اول قالوا إذا نظرنا إلى التزكية تزكية النفس وأن المؤمن الذي يقول أنا مؤمن معناه أنه أتى بالوالبات وأتى بالمستحبات فهي النفس فوجب علي أن يستثني لأن الله قال ولا تزكوا انفسكم فيجب عليه يقول المؤمن ان شاء الله لأن الله قال لكم النعمه تفا من الله ان لو قال المؤمن حقا يبقى, يبقى معنى ذلك انه يزكي نفسه أن الأعمال منه وهي منه والأمر الثاني ايضا الاستمراريه الاستمراريه عليها لا يملكها الا الله جل فعلها لذلك يستثني ويقول ان شاء الله فقالوا يجب أن يقول ان شاء الله وايضا قالوا النظر الى وإن كان هذا من قول اشعار لكن قال النظر الموافاه واجب عليه ان يقول ان شاء الله قالوا إذن يجب أن يستثنى. أما المحقون كالإمام أحمد وغير الإمام أحمد قالوا هنا ننظر بنظرين بنظري. نظر إلى التزكية قال إن شاء الله. وإن نظر إلى مسألة التشكيك قال, قال وجب عليه عدم الاستثناء. فإذا قالوا يجب الاستثناء ويجب عدم الاستثناء عند الشك أو إذا ظن فيك من تكلم معك وسالك الشك وجب عليك أن تقول أنا مؤمن جزما لا ريب ولا شك. وإن نظر إلى التسكية او نظر إلى الوفاة إلى وقت الوفاة فيبقى يجب عليه الاستثناء والحق أنهم قالوا الاستحباب استحباب أن يقول بالاستثناء هذا بالنسبة للقول على استثناء انا مؤمن إن شاء الله وهذا ختاما للكلام على الإيمان